أن أنذر أنه لا إله إلا أنا فاتكون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عن ما خلق من هو خصيم مبين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 إِنَّ رَبَّكُم لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون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 وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه لحم تلبسونها.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 وعلامات وبالنجم هم يهتدون افمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون وان تعدوا لَا الله لا تحصوها, لا تحصوها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 وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالاخره قلوبهم منكره, قلوبهم منكرة وهم مستكبرون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 ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساعر قدم كر الذين من قبلهم، فأت الله, الله بنيانهم، من القواعد، فخل عليهم السقف من فوقهم، وأتاهم, وأتاهم، العذاب من حيث لا يشعرون، ثم يوم القيامة يخزيهم وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بل إن الله عليم بما كنتم تعملون فَدَخَلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٍ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا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 الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ دُخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي امر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون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 أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله فسيروا في الأرض فانظروا, فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين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 ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسالوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمْ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 أَيُمْسِكُهُ عَلَاهُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْبِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ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 ويجعلون لله ما يكرهون وتصف أنسنتهم الكذب أن لهم الحسن، لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من أمم فزين لهم الشيطان أعمالهم، فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم، إلا لتبين لهم اختلفوا فيه وهدى.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 وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبَرَ نُسْقِيْكُمْ مِنْ فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثِهُ وَدَمِ اللَّبَنَنَ خَالِصًا مِنْ بَيْنِ فَرْثِهُ وَدَمِ اللَّبَنَنَ خَالِصًا سَائِغَ لِلشَّارِبِينَ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 أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا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 فَمَنِ الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم, ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا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 ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر إلا كلم البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير.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 أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمِ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 ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا, أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا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 يعرفون نعمة, الله، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ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 الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا, زدناهم, عذابا زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل امه شهيدا عليهم شهيدا عليهم من انفسهم وجئنا بك, وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا تبيانا لكل شيء وهدى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 يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ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 ولا تسالوا عما كنتم تعملون ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صدقتم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 ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن, بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر او أنثى وهو مؤمن فلنحيينه نحيي أنه حياة طيبة، فلا نحيي بأحسن ما كانوا يعملون، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله.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 انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون واذا بدلنا ايه مكان ايه والله اعلم والله اعلم بما ينزل قالوا انما مفتر بل اكثرهم لا يعلمون قلنا نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين امنوا, ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين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 من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكرهه أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن, ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب.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 أولائك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولائك هم الغافلون لا جرم لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون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 فاخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمه الله واشكروا نعمة الله ان كنتم اياه تعبدون انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولحم الخنزير وماؤه إلا لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإنه إن الله الله غفور الرحيم ولا تقولوا لما تصف السنن الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفترو على الله الكذب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 إِنَّ رَبَكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَ عَلَى السَّبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ وَإِنَّ عَاقِبَةَ فَعَاقِبُ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَتُنَّ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ